شہلی وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على میوزیل قريب ولو ول يَذْعُونَ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَامِصَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ دايْد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من وبذ انهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات ولمجاعل المد اجنحة يزيد في الخلق ما يشاء ان على كل شيء اجنی ما کلو میں من من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحكیم يا ایهنہ تذکروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم سم لو فی سو ہی تو جاؤ یا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 إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أَفَمَنْ زُجِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَلَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ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 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُوءُ واؤ پل پنکم میواب مین سمجال اجوا ویو مینو سے و مؤ میم مو قومی ذَلِكَ مری پیچتا اندھیلسی ول بحران ہر دونوں پورا سو چرو حل پوج وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ گری نی دودھی می پونک پی چم لو د لو سمعوا ما استجاموا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل